ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمالكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهوانا أَم ٱ يَهْدِى مَن أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بِطَّرَةِ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَعْبُد لِخَلْقٍ إِلَّا